يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء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 في اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وضلال فنتكلم في هذه الخطبه الخطبه الثامنه الخطبة التاسعه من سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفه الجنة ونعيمها عن أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه كما بواب بهذا ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح وقال ابن قيم في بداية هذا الباب وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار وفي موضع تجري تحتها الأنهار وفي موضع تجري من تحتهم الأنهار وهذا يدل على أمور على أمور أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة الثاني أنهار جارية لا واقفة والثالث انها تحت تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كم هو المعهود في انهار الدنيا وقد قال الله عز وجل مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن وقالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم هذا مثل ضرباه الله عز وجل لانهار الجنة وكما قال العلامه السعدي رحمه الله في معنى قوله مثل الجنه <تصفيق> قال اي نعتها وصفتها الجميله <تصفيق> فمعنى مثل الجنه اي صفه الجنه هذه <تصفيق> فقال ابن القيم <تصفيق> رحمه الله فذكر <تصفيق> سبحانه هذه الأجناس الأربعة عن كل واحد منها وعرمى الآفة التي تعرض له في الدنيا فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة نوان يصير قارصا، مؤآفة الخمر، من كراهة مذاقها المنافي في في اللذة وشربها، مؤآفة العسل, العسل عدم تصفيته، وهذا من آيات الرب تعالى. أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخدود غير مجرى وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها من كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا. من الصداع والغول والإنزاث. أنا. وعدم أنا. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على أنا. بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغة ثم ذكر من بعض أثاث الخمر إلى أن قال فهي أي الخمر جماع الإثم ومفتاح الشر وهو سلابه النعم ولجالده النقم ولو لن يكن من رضا إلا الا انها لا تجتمع وهي وهي وخمر الجنه في جوف في جوف عبد وكما ثبت عنه انه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره لكفى وفات الخمر اضعاف واضعاف نعم أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفيه عن خمر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن. فما فائده قوله غير آس؟ إلى الماء الجاري وإن كان لا يأسن، لأنه إذا أخذ منه شيء وطال مكسوه أسن أسن، وماء الجنة لا يعرض له ذلك، ولو طال مكسوه ما طال، وتأمل اجتماع هذه الأنهار. وتامل اجتماع هذه الانهار الاربعه التي افضل اشربه الناس فهذا لريهم اي الماء وطهورهم هذا لريهم وطهورهم وهذا لقوتهم وغذائهم وهذا للذاتهم وسرورهم اي الخمر. وهذا لشفائهم ومنفعتهم في العصر نعم والله اعلم ننتقل كلام ابن القيم اذا قلت من اين تنبع انهار الجنه من من أين نبعها من اين تنبع فالاجابه أيضاً كما قال ابن قيم، ومن أنهار الجنة، من تتفجر من أعلىها، ثم تنحدر إلى أقصى درجاتها. كما روى البخاري في صحيحه ومن حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ان في الجنه 100 درجه اعدها <تصفيق> الله للمجاهدين في سبيله <تصفيق> بين كل درجتين كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوا الفردوس فين وسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنات قال الحافظ في فتح البارد قوله ومنه تفجر أنهار الجنة من أي من الفردوس ووهم من زعم ان الضمير للعرش يعني منه من الفردوس ليس من العرش <تصفيق> وقال ايضا فإن الضمير للفردوس جزما ولا يستقيم ان يكون للجنان كلها فهذا يدل على ان انهار الجنه تفجر من الفردوس الذي هو في اعلى الجنه وفوقهم عرش الرحمن وأيضا يدل على هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعيد وقتاب نعم حديث سعيد وقتاب من حديث سعيد وهشام عن قتاده عن شعبة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنهما وحديث حديث طويل ووضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وربعت لي صدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه, كأنه قلال هجر وإذا ورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت لجبريل فقلت, فقلت لجبريل ما هذا سألته فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وقد وهم المقيم الجوزية رحمه الله حيث حيث عزا هذا الحديث إلى حديث شعبة عن قتاد عن أنس أي هذه الرواية وأما رواية شعبة عن قتاد عن أنس وهي التي أخرج البخاري أيضا في هذا اللفظ أنه قال ورفعت إليه السدرة فإذا اربعه انهار نهران ظاهران ونهران باطنان أما الظاهران النيل والفرات أما الباطنان ففي الجنه واثيت بثلاثه اقداح قدح فيه لبن وقدح فيه خمر وقدح فيه عسل فاخذت القدح الذي فيه اللبن فشربت فقال جبريل اصبت الفطره انت وامتك هذا هو حديث شعبة عن قتادة عن انس واما حديث سعيد وهشام والقتاد عن, عن أنس عن, عن مالك بن صاخه ذكرناه انس وفي روايه مسلم لحديث مالك بن صاصعه حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم انه راى اربعه انهار اهم يخرج من اصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فأشكله ان نقول يخرج من اصلها في روايه مسلم فقال النووي في شرحه على مسلم وأن هكذا هو في أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها والمراد من أصل صدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح بخري وغيره أي في الأصل الذي عند صدرة المنتهى الذي عنده الفردوس الفردوس الأعلى وقال القاضي عياد <تصفيق> هذا الحديث يدل على أن أصل صدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها فقال النووي متعقبا القاضي عياد هذا الذي قاله ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها أي الذي في الجنة عند صدرة المنتهى في عند الفردوس ثم تسير حيث اراد الله تعالى حتى تخرج من الارض وتسير فيها وهذا لا يمنع عقل ولا شرع هو ظاهر الحديث فوجب المصير اليه وقال وقال الحافظ في الفتح، فيحتمل أن تكون صدرة المنتهى مغروسة في الجنة، والأنهار تخرج من تحتها، فيصح أنها من الجنة، أي أن تكون أن يكون أصل صدرة المنتهى. الفردوس الذي منه تتفجر هذه الأنهار وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة فزاد هنا في هذه الرواية سيحان وجيحان فيأتي بيان المعنى المتعلق المتعلق به ما فيما يلي إن شاء الله تعالى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 قال صاحب نهاية الغريب سيحان وجيحان نهران نهران بالعواصم عند المصيصة وترسوس واتفقوا من كلهم لما لأن جيحون من بالواوي نهر وراء قراصان ومن عند بلق واتفقوا على انه غير جيحان وكذلك كذلك سيحون سيحون غير سيحان وهناك سيحون وجيحون سيحون وراح قرسان وهذا بخلاف سيحان واما قول القاضي عياض وهذه الانهار الاربعه اكبر انهار بلاد الاسلام والقنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون وببلاد خراسان ففي كلامه انكار من اوجه احدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيره هكذا قال النووي ونعم والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفه وليس كذلك بل سيحان غير سيحون، وجيحان غير جيحون باتفاق الناس وكما سبق الثالث أنه بالبلاد خرسان وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله آمن فكون هذه الانهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياد أحدهما أن الإيمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة كنت هذا تأويل بعيد يخالف ظاهر النص قال النووي والثاني وهو الأصح مقلا عن القاضي أنها على ظاهرها وأن لها مادة من الجنة وأن لها مادة من الجنة والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة وهكذا قال النووي رحمه مربحا قول أهل السنة أن الحديثة على ظاهره ان هذه الانهار الاربعه لها ماده من الجنه والجنه مخلوقه الان وكيف تستمد هذه الماده من الجنه هذا غيب لم يعلمنا لم يعلمنا الله اياها لم يعلمنا الله إياها لا نعلم كيف هذا ولكننا نؤمن نؤمن به ونعتقد ان هذه الانهار من الجنه أوه. وقد اخرج البخاري ايضا من حديث شيبان عن قتاده عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء قال فاتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاه فقلت يا ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر فهذا الكوثر نهر آخر في الجنه ايضا بخلاف هذه الانهار الاربعه التي اصلوها في الجنة وقد اخرج ايضا البخاري هذا الحديث من روايه همام عن قتاده عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنه إذا أنا بنهر حافتاه كالدر المجوف هو الكوثر أيضا ففي الرواية الأولى وصفه بأن حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا وهنا قال حافتاه قباب الدر المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو شكراوي أو طيبه فإذا طينه أو طيبه مذك أذفر وأيضا اخرج البخاري من حديث أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها إنها سئلت عن قوله تعالى وأن أبي عبيدة سألها عن قوله إن أعطيناك الكوثر فقالت نهر نهر أغطيه أغطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطياه عليه ضر مجوّب آليته كعدد النجوم وأخرج مسلم من حديث المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا <تصفيق> إذ أغفى إغتاءة فلما رفع رأسه متبسما قال قلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال انزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شاك شكا ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال الكوثر نهر اعطانيه ربي عز وجل في عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه فآنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول اي الله عز وجل ما تدري ما أحدثت بعدك أي أمتك ما تدري ما أحدثت بعدك فهذا الحديث ايضا أيضا يدل على أن الكوثر نهر من أنهار الجنة وأن منه يخرج من حوض في عرصات يوم القيامة آنيته عدد النجوم يشرب منه المؤمنون الذين يريدون على الحوض ويمنع منه أهل البدع هو المحدثين الذين أحدثوا في هذا الدين ما ليس منه في هذه الأحزاب والفرق. التي فرقت المسلمين فإنهم متوعدون بالحرمان من الشرب من, من, من الكوفر في أعراساتهم القيامة فهذه خطورة البدعة خطورة التفرق والتحزب على مناهج مبتدعه مخدثة ما أنزل الله بها عام السلطان يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لانه حاربوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنته وكانوا كل حزب لمن لديهم فرقون نسال ان يكفينا شر التحزب والبدع وان يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم